قبل ما تحاسب الآخرين حاسب نفسك وقبل ما تحكم على أفعالهم راقب أفعالك أنه الناس عندها مشكلة بشغل وما عندها مشكلة بشغل كبت حيرت قلبي معاه وأنت عم ما في شيء يا حبيبتي ما في شيء ليش الواحد لا يعصب ما في شيء لا يعصب الواحد يا روحي نحن شو بدنا بالعالم ما شو بدنا بالعالم كل واحد حسب قدرته <تصفيق> خليكي وراح الناس خليني في ودوكي أنا الحق علي ملحق عليكي مش ضروري تضل عم تشرح شيء لناس ما انت برين حالهم بيعرفوا لا بل بيعرفوا كل شيء نص الالف خمسمية وفقين شكرا انت برنامجنا امام نقيدك ونسمع منك ومنه برنامج وجه لوجه كل تلتانين معي انا غرام يونس وانا ندا حرفوش على هوا اذاعة امواج اف ام هلا لكل كل يلي عم يسأل حاله هيدا البرنامج وجهاً لوجه شو بيعني وشو الفحوة تبعته حاولنا نحن بنزلنا بوست مثل عادة وما كنا نخبر من هنا ضيوفنا أو خبرنا من هنا ضيوفنا بس ما خبرنا شو هو موضوع النقاش واستغرب كثير من المتابعين قلنا أنه ضيوفنا من اختصاصين مختلفين جدا ضيوفنا لليوم من الرحب فيهم هي القاضي عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف أهلا وسهلا فيك أستاذي منعب شكرا لك والدكتور وائل الغنوم طبيب نسائية أهلا وسهلا فيك أهلا أهلا, أهلا اليوم نحن اخترنا ضيوف مختلفين سيكونوا وجها لوجه لو في حوار ثقافي وحضاري بين نقيدين محاولة منا لفهم الآخر هي مساحة لتقول كلمتك وقول كلمتي لشوف نفسي فيك وانت تشوف نفسك فيني وبما أن الكون بنى جماله على تلاقي المتناقضات ضيوفنا بكل حلقة راح يكونوا نقيدين لأنه أبرز نقيدين بني عليه ما الخلق هما الرجل والمرأة اليوم رح نحكي عن هالنقيدين اللي هنن متناقضين ولكنهم بكملوا بعض نتمنى اليوم استاذة مونة نحكي عن موضوع كتير بخص الزوجين أنتوا أشخاص من المجتمع معروفين وقلكن حضوركم، وقلكن ثقافتكم. رح تحكي حضرتك بلسان جميع النساء والدكتور رح يحكي بلسان جميع الرجال وعنوان الفقر اليوم دا تكون ندى أنه لماذا مات الحب؟ لماذا خبا نورهم؟ والرد مستمعينا رح تبدأ في غرام وتلاش البحر فقد كان سرابا نبت في عيني وكل ما كان كان حلم ظهر تصيف منحناه من رقعة القلب ما لا يستحق وكل ما كان كان وهم وحب اخترعناه ومنحناه من سطور العمر أحلى الصفحات توهمتك فارسا قادما من عصور الوفاء المنقرضة توهمتني فراشة قادمة من أقبية الخداع لتعبث بك وكان كلانا مخطئا طبعا هيك بدينا على لسان امرأة امرأة عم تقول وتلاشى البحر وكل الحب والعشق كان وهما يا هل ترى استاذ كان وهم؟ هيا هيدا سؤال كبير كتير بس أنا بدي عقب على كلمتك عم تقولي انه أنا لازم احكي بلسان كل النساء والدكتور بدوا يحكي بلسان كل الرجال الحقيقة لا القصة ما نهيت. لأنه في خصوصية يعني ما في امرأة فيها تنقل صورة كل النساء أو تعبر عن شخصية الكل ممكن أنا بمكان ما أكون متفقة مع وجهة نظر الرجل أكتر بس خلينا نقول إنه فيه إطار عام أو فيه قواعد عام مشتركة يفترض إنه الكل اللي بيتفقوا عليها هاي اللي اللي ممكن هي كيفية يعني هذا خط العريض اللي إحنا نمشي عليه نحنا لو بدنا نحكي بأشياء فردية وشخصية وتفاصيل كنا جبنا زوج وزوجة لكن نحن اخترنا إنه أنتم زوجين بس لا شريكين أيضا يعني ما كانوا معنا فبدنا فبنسأله شغله من وقت اللي وعينا على الدنيا ومن لما بدأ من ظهور الإنسان وكان الحب هو عامل الأساسي اللي موجود غاني كلها بتحكي عن الحب وبتتغنى بالحب ليش هلا عم نسمع دايما عم تتردد كلمة ما بقى في حب وكأنه عم نعود حالنا كمان إنه هذا أمر طبيعي وعام وعم يتعمم على الكل هل بالفعل عم بيروح الحب هلا أنا باعتبار القضاة من عادت إنه بالأول يسمعوا قبل ما يحكوا خليني أنا راح اوجه هيدا السؤال للدكتور خليه يبلش <تصفيق> أعطوني فكرة أنك كثير بدك تتفوق صعب جادي هي حرب نفسية دكتور الحب كفيزيولوجيا أنه حالي يستمر كل أمر كان الإنسان بيموت بعد خمس سنين أنت هذه القضية كمان مهمة لما بيكون بحب تعرفين عند دقات القلب شو بتتسرع عوامل كتير بتدخل صورة تضلت 3 و 3 تين سنين مستحيل كان بينقص عمرانسا لا لا فهذه قضية كتير مهمة فيزيولوجيا وعلى الأغلب إلى قضية علمية بحثة رح تتبين فيما بعد بس هي هاي الكتابات هي إنه انعملت بس مشان اتوصل الانسان لمرحلة الزواج بعدين خالصين مثل متلو هل دعاية لواحد انه بشأنه كان معه السيارة بس يطلع معه خلاص بيسافر لا لا لا واضح <تصفيق> واضح واضح لا انه بدنا نختلف يعني خلونا <تصفيق> Cardinal نرجع ونرحب بضيوفنا القاضي مونة عبد الكريم ودكتور وائل غنوم. هلأ قبل الفاصل حكيته شيء كتير خطير قال الدكتور وائل انه هيدا الحب هو سنارة هيك فهمنا منك دكتور فقط بنطرحه لحتى نوصل للزواج وخلص. خلصت مهمته مثل ما من أشر ل ليوقف وطلعنا. شو رأيك هلا طبعا يعني أنا كتير مبسوطه إني أعرف وجه الظر الرجل بهاي القصة لأن حقيقة فاجأتها لا إذا, إذا, إذا, إذا كل, كل الرجال عندهم نفس الفكرة دكتور فعن فعن أشكالية حقيقية. هلا أنا فيني أقول من منطلق هاي الكلام تبع الدكتور صرت بفهم سبب الأزمات النفسية والعاطفية اللي عند المرأة أو الرد أو الرد النفسي اللي عندها لا لا, لأ لا لا لا لا لا على فكرة في شيء أساسي بدك تعرفه يمكن هو فرق بين المرأة والرجل الرجل يمكن بعد الزواج هلأ فيه في فكرة معروفة اني بيأخذوها بشكل نكتي انه بيقولوا اذا واحد عم يحكي عن وحدي قال بيقول انا بحبه كتير بيقولوله ايه اتزوجه انه بس يتزوجه ويبطل يحبها اذا تتخلص المرأة بالنسبة لها انا بعتقد الوضع عكسي بتحب كثير لتوصل لمرحلة الارتباط بعض الارتباط بيزداد الحب وبياخذ طابع مختلف هلأ لو قلت لي حضرتك انه بعد الزواج طابع الحب بيختلف اوكي بس تقلي انه خلاص النار وانتهينا لا هلأ الحب يعني له تاريخ صلاحية هل له شروط تخزين بنعرف انه له شروط بالفعل للحفاظ عليه ما في حب اكيد اذا ما حافظنا عليه ما بيستمر نحن من وجهة نظر وحيدة ان النساء كفكر وكتراس يعني إنه هني محكومين برجل ذاته. هني لو إنه محكومين، لو هني محكومين بغير رجل ذاته. ويسكن نفس التفكير اللي مفكر فيه. م -م. هيك أنا هيك وجهة نظري. أنا هيك وجهة طيب. نظري. هلا نحن بنقول إنه مثلاً في خيانة زوجية عنده رجل رجل خيانة الزوجية جسدية. هي عندها خيانة كمان. هو لما مثلاً بتكون آخد واحد مثلاً غني وبين فقير. بتخونه كمان إنه تخونه بتتركه وقوله بتخونه بسوي تاني. فهي هاي قدرت على الخيانة هيك. أنا هيك رأيي. هلا خلينا بموضوع الحب إذا طلعنا منه لا لا لا لا لا, لا أنا, أنا ما بشوف القصة هيك أبدا أبدا على فكرة الحب قد يكون وهم وقد يكون سراب وقد يكون كذبي بس نحنا بنحتاجه بحياتنا لنستمر لحتى نخلي الحياة أحلى يعني تصوري أنت القصة أنا بعتقدها وجهة نظر في خلاف أساسي بين الرجل والمرأة بالنظرة الأمر هيدا بالذات بتشبه اختلاف وجهة نظر بكتير قضايا الرجل قد يكون ينظر إلى الحب على أنه كماليه بحياته في حين المرأة بتشوفوا شيء أساسي هل مثلا بتشوف الرجال عموما بيعتبروا الموضوع مثلا التابلوهات بالبيت الاكسسوارات المزهريات الوردة بيعتبروها كمالية ما أنا شيء مهم في حين هي بالنسبة للمرأة شيء أساسي وجماليات مكملة لجمال البيت والطاقة الإيجابية اللي فيه ففي اختلاف بوجهة النظر بكل شيء بما فيه هاي النظرة لموضوع الحب أنا أنا موافق دكتور لا موافق هو حب يحبه قوة أكبر بكتير بكتير من المرة الرجل ما في يعني يبدل الحب هل هي ممكن تبدل الحب الأولاد لح ل ل لأشخاص آخرين بالمعين هو ما يبدله مهما كان بيضل إذا حبي صدق بحب هو صدق أحد اعتراضات من الرجل لما المرأة ممكن بلحظة بتصير ابنة بسبب خمسة <تصفيق> هلأ إذن لا لا إذن استاذي مونة, إستاذي مونة في بعض النساء بالفعل حكي وفي بعض النساء بتقول أنا بحب أولادي وبيتي يروح الله معه أنا مشغولة بالولد لا لا يا لا يا ستنا ده ليكي نحنا لا لا لا لا ولا ما عم بحكي عن طبقاء نعم بحكي عن النساء بشكل عام المرأة الفرق بين المرأة والرجل هي قدرة المرأة على الحب أكثر فهي مساحة الحب عندها تتسع فهي بتكون بتحبه بالأول، بعدين بصير عنده ولد بتصير بتحبه بتحب ولادها، بعدين م... كأنه <تصفيق> هو أناني هون الرجل هذا <تصفيق> منا. أنا هي... ما هي؟ بديت أسألي للدكتور. شو لأ يا دكتور؟ نحب إنه بيصير تقريباً تسعين بالمائة إنه الحب بيتحول للأطفال أو العشرة يعني بغار الرجل هل هو بده دائماً يكون التركيز عليه؟ هل هو لازم يكون بمشوار الحب بمشوار الأول؟ آه بغال من الأول. إذا سجل هالاعتراضات. أنت شوفي طف رجل عميدان البنتو. أحين كمان لو نفس الشيء. هذا عفوا بيقودني انه لسؤال انه بالفعل الرجل اذا نقول على الغيرة نقول قيل انه على لسان احد الاشخاص ليست الشهوة بل اليتم ما يلقي برجل في اول حفرة نسائية يصادفها بحثا عن رحم جديد عساه يولده من جديد لذلك ممكن يكون ارتباطه بالانثى هو نتيجة فراغ عاطفي تماما اذا معناته انه المرأة هون عم تنغش عم تنغش انه هو ما هو في هو محتاج ل حدا لك لا لا لا لا لا لا شوف اللي بيكونوا عايشين فرق عاطفي عمومي بالزواج وإنه يا شيخ والنساء الكبار لكن الوحدة أستاذة إنه لازم تعرف شو تاريخ الشاب اللي تقدم له حتى تعرف انه بالفعل بيحبه ولا لا لا على العموم كل قصة حب لها خصوصية مثل ما كل شخصية لها خصوصية فالرجل ما بالضرورة أول وحدة بيحبه تكون تشبه آخر وحدة بيحبه مثلا علما انه الحب ما في أول مرة وآخر مرة يعني كل مرة ممكن يتبدل بشكل جديد فأنا بعتقد القصة بالنسبة للمرأة هي قدرتها أكبر عن أنها تعطي فلذلك عندها غزارة بالعواطف أكتر فاهتمامها وحبها لولادها ما بيغير ولا بيخفف من حبها لزوجها اللي بيتغير كمية الاهتمام اللي قادر تخصصه يا لأنه وقته بيصير مشغول أكثر، يعني هاي, هاي الفكرة فالرجل بيربط الحب بالاهتمام ذلك عند الرجل ممكن يصير هذه الإشكالية بيعتقد أنه طالما اهتمامه فيه خف والوقت المخصص لأنه صار أخف فحبه صار أقل لا بعدين أنا بدي أسأل سؤال هو موجه لكل الرجال قديش عدد نسبة الرجال اللي بيعبروا لنساء عن مشاعرهم هلا بعد, بعد, بعد الزواج يعني كن بدي أسأله هالسؤال الرجل بيربط الحب بالاهتمام كمان المرأة, كمان المرأة كمان المرأة أستاذة بتربط أحيانا الحب بالكلمات بدها تعبير عنه بيكون عم عن بيقوله طب أنا يعني أمن لك الأمان الإحساس بالأمان هذا الشيء هل... كثير مهم بتقوله بدي اسمع إذا هل هو مقل بالتعبير مرة... عن الحب؟ نمرة مدام عن عن هالموضوع بالحلقة السابقة إنه يعني هي قضية ثقافية. قضية ثقافية. هلأ مثل ما عم تقوله القتلك مرة إنه الرجل بياشق بعيونه وال والأنثى بياشق ب وزنيها. بيشق بيشق بيشق بيشق بيشق هلأ أنت شوفي كم أمثا نروح نجاوبها هي عم تهتم بالرجل إنه تبين له مثلا إنه تكون إنه جميلة على الأقل ببيتها. كم واحدة نفس الآلي هو ولا حدا بيقول لك كيفك وبحبك ونفس الآلي بال بالمعاكسة هذي بدأ ترتيب وثقافة جديدة هذي. لأن أنت تفهم الطلاب من من أول ولادتهن حتى إنه يكبروا إنه في ثقافة سرية هيك لازم تكون. فهي حكينا عنها النوضة وهي السبب هي السبب أنه بتهتم بمظهرة نفس المت... الآلية هي ليش هو بيشق بريونه فهي ما بتهتم بالجانب هذا كرماله هو نفس الآلية كمان لا يدرك حقيقة أنه هي تهتم بسلام إذن أحد الاعتراضات فتت... من الرجل أنه المرأة لا تهتم بمظهرها لا, لا تدرك هالحقيقة وهي السبب ونحن كرجال ما كنا بندرك حقيقة أن المرأة ما بيعني الرجل من شي إلا الكلمة منه وهو حقيقة طلعي بعدين. فقط بدنا نعرف بعد ما صار عندنا 5 ولا شو نعرف إذا موضوع الحب في خلاف إستعلين؟ لا انتهى الموضوع يعني يعني المطلوب إنه تهتم أكثر هي تهتم هي أهم وسيلة مساحة الاهتمام اهتمام على مستوى كل الاستماع فهو لما بيساعده شوي بمسؤولية الأبناء يلي إجت وزادت من أعبائها لو بيشيل شوية الحمل ممكن تفضه هي كمان ترجع تعبر له أكثر تفضله أكثر لا لا كمان في شيء ثاني ندى يعني أنا طبعا ما عندي تحفظ على الحكي اللي حكيه الدكتور طبعا لأنه أي شغله أي شغلة فيها طرفين ممكن يكون أحيان تقصير من أحد الأطراف ممكن يكون تقصير من الطرفين. بس دائما المرأة تحتاج إلى محرض يعني اهتمامها بنفسها يحتاج إلى محرض هلا هاي المحرض هو الرجل هو محبة الرجل هو الكلمة صح الحلوة صح فدائما ليش بيقولوا أنه ل... ل... ل... بحالة الحب المرأة بصير تهتم بحالة أكتر لا هي بد... وتب... و... م. وتب... م. وتب... تبدو أجمل بدو تراكم أجيال يعني, يعني ضحية ثقافي فمعلش أنا معلش كل يوم عالت تلفزيون بتشوفي تشغلي أنه نحنا أنا ما بفهم مبدأ أن إنه فات الوقت هيدا ما عندي اياه بالحياة دائما مفاد بدو دائما لا لا ضاقف صد دائما أنا اللي بقصدو دائما في مجال لبداية جديدة بين أي اثنين مهما كان العمر وأي أد أدم يكون صار له زواج لا إذا أخذين قرار إنه هلا هذا ما أنا هدي أحكي بس رح يحكي رح بعد شيء خمستاشر سنة يقعد حدا تاني هون يكون أفكاره غير ورح يتقود أمسة تانية رح يكون أفكاره غير لأنه في زمن رح يتغير <تصفيق> نحن ضحايا ثقافة نجيب محفوظ وضحايا تباب بالحرارة وضحايا. السيد لا تفكري يعني أنا مثلا بشوف إنه ماشي أنا ألف شارع بتلاقي إنه المال قدام الرجل ماشي قدام عفواً هو بشي خمس ست خطوات وعم يحكوا مع بعض إنه يوشي مع بعض هذه بتترسخ في على سنوات طويلة ما فيني بقاء أنا قللاً مرتب البيت. كتير كتير قضية مهمة بستغلية. هي لازم تدفع هلأ ممكن أولادنا يتخلصوا من هالعقدة لأنه ما شوى ممكن للأسف مم. الأولاد هذا الجيل على فكرة جيل أصعب جيل هذا جيلنا. دكتور معفون استاذة مونا هي أكدت على فكرة. دائماً تقولوا أنه الوقت مضى. المرأة بتظل متعلقة بهالأشي مثل ما بقوله. لكن الرجل إذا؟ طبعاً مو نتيجة حقه. طبعاً أنا نتيجة تجارب من الأشخاص بعرفهم. مثل أنه أخذ قراره أنه خلاص ما في مجال للإصلاح. هو لحاله اللي بيقطع الرجل. يعني عم تقول أنت انه ما عاد في إعادة يعني ممكن حتى مع تقدم العمر للمرأة يعني بيصير الخلاف بيكبر اكثر وخلي بياخذ قراره انه خلص ما عاد بقى في مجال انا انا بتفق معك غرام 100% وانا بالنسبه لي من خلال تجربة الشخصية ببيتي بالدرجة الأولى من خلال تجربة الأشخاص اللي بعرفون صديقات وأصدقاء يعني رجال وسيدات من خلال المشاكل اللي بسمعها سواء بعملي أو خارج عملي أو بمحيط العائلة أو هي أو ال... بشكل عام أنا بحس إنه دائماً في مجال الإصلاح أنا... ليه طالما العقل منفتح وطالما الفكر منفتح وطالما أنا الحياة تستمر معناته الأمل دائماً قائم طيب أنا دكتور حضرتك عم تقول نحنا نتجد ثقافات أجيال بتفق معك ومثل و... مثل هاي الثقافة ما حكمت الرجل هي أيضاً حكمت أبرابة. المرأة تمام. هي أه. منعت الطرفين من التعبير عن مشاعر. عن مشاعرهم صار جريمة تعبير المشاعر شو بيمنع إني أنا أتجاوز هذه العقد واتعلم اتجاوزا هل كتير من النساء بمرحلة ما بيكونوا عايشين باجواء ومحافظة هاي الاجواء المحافظة بتحكم المرأة اكثر مما تحكم الرجل هذول اللي فلتوا من هالمصيدي هني عاشوا حياة سعيدة 90% لك دائما في مجال ان نفلت من هالمصيدي هاي إذا في بعض كانت مصيدي لاجيال هائل اذا نستعدها هنو الناجين الناجين من هالمصيدي طبعا خلونا الفكر السقاط يام Got <laughs> نحن كون المرأة متهمة بأن هي صوت العاطفة والرجل دائما هو صوت العقل اخترنا اليوم ضيف قاضي يلي عمل بيتطلب صوت العقل والحكمة والمنطق واخترنا كمان طبيب نسائية من وراء يعني عمل اليومي صار على دراية ومحاكاة يومية لمشاعر المرأة وصار يمكن يحكي بطريقة شوي عاطفية أكتر من بقية الرجال هلا كنا عم نحكي بالفاصل أو خلال الموجز أنه في فشل بالعلاقات الزوجية عم يمر عم تشوفه بحضرتك بعياداتك بالمراجعين حتى بتكون زواج يعني بداية العمر إسا، إذن في ظاهرة متفشية شو أسبابها؟ لا لا السؤال بدي خلي القاضي يسال. أحا أحا لا لا أنا بشوف هاي شيء طبيعي مثل أي اثنين غرب عن بعض وبينحطوا ببيئة واحدة. أعتبر السكن الجامعي لما كنا نروح وطلاب ونقعد بيكون كل واحد من بيئة وكل واحد عنده عقلية وكل واحد عنده أسلوب بالحياة بتجي بتحطيهم مع بعض شيء طبيعي أول فترة بدو يصير نوع من التنافر نوع من الخلاف لحتى توصلي ما بنفس الطريقة انت عم تجيبي حتى مع وجود الحب بيكون في حب بس في مثل معروف قالوا له بتعرفوا قال له ايه قال له, عشرته قال له لا قالوا ما بتعرفه العشرة هي اللي بتبين طباع الآخر بعد فترة لحتى تبدأ عملية التأثر والتأثير بين الطرفين لحتى كل واحد يتنازل شوي لحتى يمشي المركب هلا حضرتك حكيك صحيح إنه بيسير خلاف وطلاق بفترات مبكرة جدا لأنه ما بيطولوا بالهم إذا ما بدك تطول بالك حتى بعلاقات الحب أنت مضطرت تسامح وتمر أو بتزعل وبترضى لحتى توصل لتسيء يصير أنت تعرف طباع الشخص اللي مقابلك شو يعرفك هو بيزعل من كذا بيرضى من كذا كيف أسلوب تعاملي معه لازم يكون هاي ينطبق على معم يطغى على الوقت فترات طويلة بالضبط شوفكي طبعا إذا بدك تحط حاليا بسكر بدك تحركيها، بديك تعملي عنف في الحركة يعني، بجوز يكون في شوية مشاكل مثل ما قال، بس الوقت بيحلها ما حدا بيطول باله، والخب بيحتاج مثل أي نبتة، بده وقت لحتى ترعيه لحتى يكبر، يعني ما بيكبر لحاله ممكن إذا تركتيه معرض للريح مثل أي شجرة، إذا اضطيتها بمهب الريح، حتى لو نمت بتنمى مائلة فبنفس الطريقة العلاقة, العلاقة الزوجية أو علاقة الحب بديك ترعيها لحتى تترعرع وكما بشكل, بشكل صحيح الصحيح وسليم يعني كماما. دكتور يعني هلا أنت بنظرك لما بدنا نشرح نحن أو بدنا نبني جيل جديد يعرف ما هي وطبيعة المرأة اللي هي تعتبر مثل الزهرة والرجل من المريخ كل واحد قلوه صفاته وأيني. يا هل ترى حتى لما بدنا نخدموا اثنين على الزواج يعني حتى إنه نصحوه بقراءة مثلا هذا الكتاب رجاء من المريخ والنساء من الزهرة ممكن يمشي الحال هل أنا بسحكيت إنه يعني بكل القضايا تبعونه دورات تدريبية يعني نعم. في القضاة بالطب وأما كان ست شهور سبع شهور مشان قبل الامتحانات قبل الزواج هي قضية أنا موجود أنا برأيي أنت الزواج ما لازم بيخي يكون عقد نكاح يعني ما مشان ما كل اثنين بدي يتزوجوا مشان هالموضوع نحن ما يجون أسره البلد فيها نعم. فهي قضية مهمة نعم. فلازم يكون الزواج ز... يعني أنت أنت قلت ليك السلسلة اللي ست من أك... من أضعف حلقة فيها يعني أنت إذا كان عندك سلسلة هائلة بالقوة وحلقة في قرب البلد كلها والأسرة هي, ف... هي خلي هي حلقة فعملياً هي هي القصة لازم القضاة يهتموا فيها ويعملوا دورة قبل الزواج ففي عالم كتير ما كان يتزوج كل حياته. بي... نعرف بدول مجاورة في دورات تحت. كن في فحص. قبل أن تزوج. قضايا صغيرة مم. كتير كتير ومهمة جدا جدا ممكن فشل علاقة أسرية كاملة. نعم. فن سيد القاضي أنا رجل له ماضي كن منصفا يا سيد القاضي ذنبي أنا رجل له ماضي تلك التي أمامك الآن كانت لدي اعز انسانه احببتها وهي احبتني صدقا جميع الهمي انستني صرحتها وقلت مولاتي كثيره كانت علاقتي حبيبي دعي الماض وقبلني قبلني بين دراعيك أنا أنا أنا أنا أنا, أنا الكل وأنا ما لي الحاضر والآت يا لو نقدر نحط الحديث اللي تحت <تصفيق> يقال انه الرجل يعني يعشق الأنثى أو المستمر بعشقه لزوجته هو عم بيشوف فيها كل يوم زوجة متجددة عم يشوف فيها أنثى أخرى بالفعل كوني منصفة أستاذي منى هل الزوجة الناجحة هي عم تشتغل على حالة بشكل دائم عم تكون كل يوم زوجة جديدة شوفي حبيبتي أو يمكن أنا وانتي وغرام حكين حتى تحكي هو بحلقات سابقة عن هالقصة هي هي الحكي بدي اقوله انا بقوله دائما باعداتي بين رفقاتي وهي انت لما بتشتغلي على حالك بتشتغلي على حالك كرمال حالك انت كرمال تكوني حلوه بعيون حالك كرمال تكوني محترمه بعيون حالك كرمال تكوني متصالحة مع ذاتك لما بتعش أي حالك بهالطريقة، الآخرين كلياتهم ياتون بنفس الطريقة. الدكتور كان عم يقول إنه المرأة المتجددة هلا تحت الهواء إنه هي ممكن بهالحالة بس الزواج يظل ناجح أو الحب يتجدد لأنه الرجل حسب رأيه عم يشوف فيها امرأة أخرى. مه. أنا مع هاي الفكرة المرأة يجب أن تقول امرأة لكل الفصول. مه. يعني انت انت لازم تكوني وقت اللي بتكوني ام حاولي تكوني قدر الامكان ام مثاليه وقت اللي بتكوني زوجي كوني الزوجي كما يجب وقت اللي بتكوني مع زوجك كوني عاشقه كما يجب معناتها استاذي مشان ترضي للرجل لا, لا لا لا, لما لا ليش هي متجدده ليش هو متجدد هو يجب, يجب أن يكون انا قلت له لا هو هو, هو انت عم تعتبري انه هو, هو, هو الطرف هو المسؤول عن العلاقه فهو بده لا لك شغلي دكتوره عم يفترض انه المراه هي المحرك بنجاح العلاقه الزوجيه واستمرار نجاحها هو عم يفترض هيك أنا إذا بدي أجي معه بوجهة نظره هاي بدي أقول المرأة هي تهتم بحالة وتحب حالة وتحب حياته وتحاول تصنع شيء حلو كرماله هلا استجابة الرجل بقى لهذه القضية قضية شخصيه بحته قديش هو رغبان هاي العلاقة تستمر قديش رغبان أنه تتقلق أو تنجح من حيث النتيجة مصلحة الرجل كما هي مصلحة المرأة أنه حياته تكون حلوة انه كل يوم يكون في شيء جديد يعني انا عم اقول له هلا للدكتور الفلو انا عمر زواجي هلا خمسة وعشرين سنة. سر العمر كلهم. تسلم إن شاء الله للكون جميعا فأنا بشوف هلا زواجي انجح من من السنين الأولى. الأولى. وبحب زوجي أكثر من السنين. طبعا أنا حلو. تزوجته على حب عن حب. حلو. بس كمان شيء. في مخطط. شيء طبيعي. كل فترة أنت بدك تعملي نوع من السبر م -م. وإعادة م -م. تقييم لحياتك وإعادة تقييم للأخطاء الموجودة وإذا في مشاكل شو أسبابها وإذا في حلول متاحة شو هي؟ الأهم يا دكتور الأهم أن نتجاوز عامل الصمت المشكلة بين الزوجين وتلات أربع المشاكل اللي بتنشأ واللي بينتج عنها هاي البرودة العاطفية والجسد اللي حضرتك حكيت معه وموت الحب أو خبوه هاي الشيء ناتج عن الصمت بيكون هو في ميت شغله hey. مزعوج منها ما بيحكيها وهي ميت شغله متقلمي منها ما بتحكيها mm -hmm. طب يقعدوا جلست صراحة مثل ما هي ممكن تحكي مع أي صديق وهو يقعد يحكي معها مثل ما بيحكي مع أي امرأة أو أي زميلي بالعمل Hello. Hello. أنا مع ما عم أحكى عنه شخص هي حا قضية <تصفيق> لا هو مش لا هذه بس هذه نظري بس نظر بس هي قضية مجتمعية هيك الق القصة صارت مشكلة كبيرة. هي هي أنا آه. لما عم أقول لك. فحكي كتير جيد في ال... حضرتك كشخص بس حاليا عن الرجل رسالة. بس بدي والله. هلا أنا قلت لي عن جد انه بدك تنهزم مع ممنون ما استاذ ممنون بس هلا قلت لها البرغوثي هيك بيقول بعض إذن المعارك في خرانيا شرف المطلوب اذا من عدم من مثلها منتصرا قد نهزم ف هيك. هلا كأنه عم نسمع أنه كل فعل له رد فعل. وهلا حكيت الدكتور عن موضوع الصمت. طيب بالفعل إذا لازم يصير فيها الصراحة والحديث لحتى يتصلح. أي مت بيكون في بالفعل حوار متكرر في بعض الأزواج بيشتكوا بيقولوا يا تبروا إنه أي فتحت حديث هي بتنأ هي بتحكي كتير وهي بتقول أنا ما بنق بس هو بطنش يترى ترى ليش هو ما عم يستمع لألوة عم تحكي؟ كتير في نساء بيحكوا شو عم يزعجون هي, هي القضية الأسرية قضية صعبة كتير كتير يعني في في كتيرة تداخلات هلا أنت كأسرة ما نك أنت لحالك عندك الأم والأب والخال والعم كتير بيدخل بقضايا كتير كتير ثاني شيء أهم شيء العلاقة الزوجية البيألبية البيئة اهم شيء ان يكونوا من نفس البيئة اذا خالفت البيئة مستحيل يصير أي يعني انا هيك بعد اذا هلا المقبلين على الزواج يدوروا دائما على نفس البيئة جيب توأم اثنين بتربيون واحد مثلاً بدولة معينة ودها الدولة هداك بيبي طبع طبع هداك الدولة وهداك بيبي طبع طبع هداك وبيكون في كتير فوارق بينات فالبيئة مهمة ثاني شيء المرأة بطل المرأة بطلق بطلق نفس الشيء لما تجيب تعادك إنه تستمر معك بنفس المنهج ما بستمر معك يعني في محطات كتيرة بتخلنا عنك يعني لما ت إنه كتير في ما قال في ال في الطبيعة الخط هاي الخطيبة اللي كنت حبها هاي كانوا عيون لما كيف مكاني كمان ضل في هيك كمان مظل إذًا بالفعل المرأة ممكن مع ال الأماكن ما هي اللي لا ما نضحي لا أصلًا بتكون جلالي 100% بتكون, بتكون جلالي <تصفيق> <هي 90> <تصفيق> <تصفيق> <بتكون جلّة تصفيق> لأنه هي بتعيش ظلم بتعيش ظلم. هلا هي العلاقة ظلم وتراكم ما حدا كسره في حلقة بتنك... هي بتنظلم هي وأنثى فبدها تظلم لما تبصر هي زد... جدّة <تصفيق> بتشوى لما تبصر حما يعني. هي, هي حلقة ما بتنكسر نهائيا. <تصفيق> <تصفيق> طيب دكتور ممكن تميز المرأة مثلا لما بيشعر الرجل بجوز ما بقى في عاطفة بينه وبين بين زوجته. ممكن يقلبها مثلا تقلب لعاطفة من باب الشفقة من باب أنه هي أم أولاد يعني هذا الشعور ما بيوصل يعني أو ممكن مثلاً أنه يتجدد لأنه برجع بقول أنه مثل أنه أخذ قرار بالصمت أو بقرار أنه ما في شيء رح يتغير لذلك أبدا بيكون هون الوضع كتير مستاء، إني راهني عزمان، عزمان بحل بالمرحلة الأخيرة لا. لا لا لأنه شوف يا دكتور أنا وجهة نظري الشخصية بمرحلة ما إذا الجدار النفسي بين الزوجين ارتفع لمرح لا درجة عالية بيصير من الصعوبة بمكان هدمه، فلذلك الأصل إنه الواحد ما يسمح للتراكمات إنها تكبر كتير لحتى يصير هيدا الجدار عالي وصلب. <تصفيق> هيدا بدي يكون في إرادة بين الطرفين أنه أنا أي خلاف بدي يحلو أنه هيدا الخلاف هو خلاف ووقتي ومرحلة مانو خلاف دائم لا لا بأي مرحلة في واحد يعمل قفزة فوق الجدار أيوة <تصفيق> أي مراحلة عفكرة قفزة بدكن ياها انتو رجع عفكرة أي مرحلة قادر مهما علي الجدار يصير قفزة بيرجع أي من إذا كانت في الإرادة إذا وجدت الرغبة والإرادة رجعنا بعمل عفكرة شو بيقصب القفزة لأنه يرجع يصبت الأمور هلا صرنا صلح؟ ما في خسار أنا صرنا, جرح هل صرنا صلح؟ ما في خسار الا عندك في إذا زوجة بتتغير. دكتور أحيانا بتتغير وتغير وعودة يا ترى من من وراء خبرتك حضرتك دكتور يعني التغيرات اللي تطرأ على جسمها نتيجة التغيرات الجسمية والأدوار الاجتماعية وال والبتمرفية والهرمونية ما ما بيختفر للرجل شوي إنه هي بمحلات ما هو ما بيدرك الحقيقة حوالي. غالبا أغلب الرجال ما بيدركوا إنه في تغيرات هرمونية بس هذه التغيرات لحظية شهريه بس أنا محكي عن البنية الفكرية اللي بتتشكل على مدى سنوات طويلة إنه هي بتتغير فكريا هذه ما هي هرموني قضيه ما بعرف نسميها ثقافيه يعني بتتغير ثقافه تجاه الرجل طبعا نتيجه حكي جارتها وحكي جارتها وحكي اما انه هذا الرجل اللي ببالك دائما خليه مكبوت دائما دائما مه. ممكن هي القضيه تلعب دور سيء بالموضوع يقال استاذي انه النساء المراه تعلم ان الرجال كلهم متشابهون وهنا تكمن قوتها اما الرجل فيعتقد ان النساء مختلفات وهنا يكمن ضعفه مه. شو رايك بحب يجغل كذا أنسة لحتى يوصل أنه هلأ بجوز قد يكون الرجل بحب التجديد بطبعه لأنه شخص ملول شخصية الرجل ملولي فدائما وهذا هذا ما هو ملولي فكره الثقافي اللي نشأ عليها القصة البيئة البيئة لو أنه نزل بال بالتفسير الديني أنه للأنسة أربعة مثلا في حدا بتضل بس بوحدي حاله ايه ايه ايه مستحيل, ايه أنا مستحيل أنا طب خليني أنا رح دكتور أنا رح يعني يعطيك هلأ الدليل القاطع ايه في هالقص رغم انه الدين سمح للرجل بأربعة بمجتمعاتنا نادراً الرجل اللي بيتزوج مرة تانية. فالقضية ما نقضية دين ولا قضية قانون قضية قناعات وبيئة وجو هاي هاي من ناحي من ناحية البيئة اللي <تصفيق> <كمال> البيئة اللي, <تصفيق> اللي عم تدري فيها الرجال ايه. البيئة اللي انت بتعرفيها فيها البيئة الأخرى كلهم بزوجة اثنين وثلاثة هاي القديمة لا لا مو قديمة هلا في اللحظة هذه انت بترىها على البيئة الشرقية والبيئة بتشوف اثنين وثلاثة البيئة هون إلما بيازات معلش معلش بس هنيك المرأة من قبل هالواقع عايشته قبلته وبيعتبروا انه بمقدار ما بيتزوجوا ويجيبوا أولاد بيشتغلوا بالأراضي اللي عندهم فالهم ف... زلطون يعني هذا إلون... السبب <تصفيق> <تصفيق> ه... ه... ه... ه... بس السبب الأساسي أنه بعتقد حتى لو الدين سمح للمرأة بتعدد الأسواج هي طبيعتها غير قادرة أن تحب أكثر من حدا ولا أن تمنح جسدها أكثر من حدا عكس الرجل فأنا برأيي الرجل استغل الدين بالتبرير لنفسه أنا فتكي. أما الطبع المرأة وبنيتها الفكرية والروحية والعاطفيه ما بتسمح له بها القضية <تصفيق> يعني. بسمح له لأنه تركها من الفكر الثقافياً تركها على ما زمان بنا بنا عنده حاجز هي مفيه تتجاوزه أما هلا يشيلوا لها الحاجز بغير الموضوع أنا يقرأي يعني كطبيب. بس هلا أنا بحترم مشت نظرك. تن... نظرك بس أنا ما بعتقد هاي المرأة هي المرأة بكل زمان ومكان يعني قد قد تضطر ان تستمر بعلاقة زواج فهاش لكرمال ولادة كرمال عائلتك كرمال اما أم انك تقلي ان فيها بتعيش مع اثنين او بتحب اثنين او لا ما انا مهيئة <تصفيق> أنا, <أحكي> <تصفيق> انا ما احكي انه ممكن تعيشها بس انه لو, بني لو البني الثقافي انا ما افترض لو البني الثقافي ونزلت الـ الـ الـ انه مثل الرجل مجوز كانت تغيرت كفكر بجوز هذا دكتورة بيقودني السؤال يقول عني دكتور لا. دكتورة يعني لا لا لا لا لا, لا ببداية لما كيف مثل عرفت الحب طب ممكن الحب عند الرجل انه يأتي بعد الزواج اذا تزوج بدون حب ممكن نتيجة انه هو شو بيحب انه يرى بعينيه ممكن اذا بالفعل يعني يتجدد لا لا لا لا يحب يخلط الحب انا ما شفت رجال بيحبوا بالعنى حتى النحظة الا بالأفلاق <تصفيق> يعني أنا.. هلا هلا كلمنا.. بدنا بدنا سر.. بدنا سر.. دكتور واقل.. حضرتك عم تفشي أسرار.. هلا <تصفيق> كتير خطيرة.. خطيرة انتو بأعدادكم صحيح؟ الرجال المتزوجون بتقعدوا هيك بأعدادكم.. بتحكوا دائما هيك بهذا المنطق.. انو ما حدا ممكن.. كل واحد بيشوف كل النساء أجمل من زوجته مية.. مية.. صحيح؟ مية.. <تصفيق> مية.. ما فيك تشيل حد.. أبداً غريب هيك يعني قصة هيك حقيقة طبعاً اول أول بيكون بيحبة ما بيسترجع تريف لأنه وقتاً أنتو بتنظروله نظرة دونية كرجل أنه هذا بحب مرته هذا عبارة عن أيه المجتمع بنظرول أنت في صغيرة هيك أيه صدخان بالحب لا تتعدي عكاري لا تصفي ناري بيسألك عن تعريف للحب قرأتهم ما أعرف إذا لا, أنت عم تقول ما في حب للرجال لكن بتوقع انا ما بعرف حسب إنه الرجل بالنهاية بيبحث عن شيء بداخله يعني حتى لما قلنا على الأم الحب هو المتعة في قدرتك على تمرير الآخر منك إليه شو رأيك؟ والله عليها. فلسفيه فلسفيه ثقيله كثير ايوه عم بمركز في فيها هي بكملها الدكتور اللي كتبها يعني في اللحظة التي تدله على ذاته تجد نفسك هلا أنا لما بالعطاء بالعطاء انت لما بكون اثنين شريكين بيعطوا الحب بيزوجوا هو, هو الحب النتيجه هذا اللي عم نحكي عنه هو التبدلات تبدلات فسيولوجية بالجسم إذا ما صار التحكي فاضي للاهتمام ولا شيء. ت على أنا بتمرق جنب بيكون إنسان عادي. بيمرق هذا تاني بيكون بحرك فيك مش المشاعر هذا هو الحب. الكيمياء. أنا الكيمياء. الكيمياء. أنا برأيي إنه في قضايا هي بتأكد لك إنه في حب أو لا. يعني هل أنت جيبوا مثلا عشر رجال؟ بس أني يمرقوا زوجات من قدامه ما حد بيدقق البعض زوجته بيدقق أي واحدة تانية. مثل... أي واحدة. مثلاً. مثلاً. ولا ولا لحدا بالذات يعني. مثلاً. مثلاً. عم تحكي عن فكرة الكيمياء؟ الكيمياء. الكيميا. هي بيقصدوا فيها دكتور الشهوة الآنية ملحوظ المقدس الأ. لا إذا كانوا حتى مغمضي العيون وما بيدقق. كمان. هلا هي هاي قصة في الكيمياء طبيعية إنه. يعني هي شكل من أشكال الله التشفير. أنا عملكي عن حالة مجتمعية كثير كثير مهمة ونحن من وراء اهتمامنا بقليل يعني نحن بيوزع أيامنا كثير كانت القراءات جيدة عن مم. الحب العزري وكذا هم مم. كان أثرت فينا وعطتنا كثير مقدار من الحب هذا الجيل ما بيعرفه ممكن لهبت دورها القضية طيب هل حسب ما هلأ حكينا اكتزاز القهاوي هيك ليلاً بالرجال المتزوجين هو هروب من, من الأسرة هروب من البيت لا تسأل الاستنزيم أنا لا أستطيع أن تعطينا أسرار بمن منك <تصفيق> والله يا دكتور أنا بجوز يعني أنا ما بشوف هيك، أنا زوجي عموماً ما بيروح على القهوة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس ممكن يكون قاعد بالبيت وفاتح نتبه زمنه عميكي هلا، يمكن هو هروب أصدق؟ أصدق أنه المحب ما بيقدر يترك حبيبه؟ غالباً، إيه؟ بدل يعني الرجل اللي بيطلع كتير من البيت هذا طافش كل التفاصيل أنا, أنا هيك ليك أنا, أنا لا أتفق مع حضرتك دكتور بهالموضوع؟ بهالموضوع بالذات ما بتفق أول شيء إنه الرجل يكون برا البيت مو معناته هربان ومو معناته إنه طافش ومو معناته ما بيحب زوجته بالعكس أنا اللي بدي أقوله إنه أحيانا طبعا لما بيكون في مبررات يعني مو إنه والله هو رايح كل النهار على دواره وكزري وهيك بالعكس هل إذا بدك تقيس الأمور بهالطريقة بتشوف لما طرفين كل واحد منهم عنده شغل وعنده اهتمامات وعنده صداقات وعنده مساحة خاصة فيه هاي بيخلي الجاذبيه بحياتهم اكبر وفي احاديث بيناتهم اكتر يعني انا بشوف هاي علاقتهم بتكون ناجحة اكتر من لما بيكون هو وياها بتطلعوا بالجيب ونفس العمل احيانا بيكونوا نجحة و... نظري الشخصية دكتور <تصفيق> لازم أحد أسرار نجاح العلاقات الزوجية وأنا وياكم حكيناها مرة مم. هي وجود مساحة خاصة لكل طرف تماما. الطرف الثاني يحترمها أنا ما أحكي بشكل عام هذا الفشل الهائل بالعلاقات الزوجية لا تشوف فيه أنت بيز أكتر منك قاضية فيه له تأفيل وحضر تأكيد من كم كبني مجتمعي يعني صار كم أكبر ممكن من الممكن بسرولك كمان كثير وإنت ممكن كثير يعني في بتحسي أنه فعلا في مشكلة <تصفيق> طبعا أنا ما فيني ما أوصل لهالمشكلة بيوصل معنا مع من وصف هم نعمل دراسات بس في مشكلة حقيقية هيك. كيد نهاية الحلقة بعد قيتين إنه بالفعل الرجل ما بيحب ما هلأ بدك تعرفين هالجواب؟ <تصفيق> <تصفيق> الرجال بشكل عام، لا. لا يعني ممكن بدو شوي دراسة الموضوع. بدو دراسة. حتى فيني. صرح عنه. بدو يشرح القضية التصنيق له. لا دكتور. <تصفيق> الرجل بحب والمرأة بتحب والحب لا يتعلق بجنس بجنسي الشخص. الحب هو إحساس إنسان سامي ورائع بيخلي حياتنا أجمل أو بخلينا نرتقي لنوصل لمستوى معن حكي يعني لسه دكتورة تحتله وأنه صعب, صعب الواحد ما يحب. صعب صعب كتير كتير هلأ بدون خمس صعبك كتير. كتير. إنه سواء. أفكرة أفكرة أفكرة مجرد حياة. في حيات. فكرة فيها قول مجرد. كتير حلو إنه لا تحاول أن تضغط الحب في مسارك فالحب إذا وجدك. تبعك بما مع إذا وجدك جديرا به أخذك في مساره. حلو حلو. حلو هي فالحب هي شكل من أشكال الارتقاء أنك تحب أي شيء أن تبدعي وبتضحي وبتعطي وبتغفري وبتسامحي. فأنا هيك بشوف الحب عند الرجل وعند المرأة وعند الكل أنا بوافق الرأي لست مونة أصيراً. إذن نحن متفقين نه... أنه نكون وجهاً لوجها هلا بنهاية الحلقة صرنا وجه مع بعض صرت... صرت متفقين بآخر الحلقة شكراً كثير لكم لا لأ أه. أه. شكراً للمستمعين نتمنى الحب أنه ما ينطفي ومثل ما بيقول الشاعر الحب في الأرض بعضهم من تخيلنا لولا لم عليها لاختران صحيح شكراً كثير لكم ضيوفنا لليوم القاضي مونة عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف السادسة والدكتور وائل غنوم طبيب نسائي كنت وجهان الوجه وطلعتوا آخر شيء متفقين، <تصفيق> أهلا وسهلا هو هي كانت <تصفيق> أساس الحلقة طرينا نحكي هيك معنا. <تصفيق> وشكرا لكم مستمعينا جميعا يلي رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت كنا معكم من استديو أمواش ترتوس ندى حرفوش وغرام يونس مستمعينا كان معنا الصوت لنا مصطفى بالهندس الإزاعية ولا إسليمان وربا يوسيك وبالإخراج أس عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM أم بلادي.